بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا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 قَالَ الله فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 من ربك لا يقول إنك إنما أَوَلِيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صَدُوْرِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمَنَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَا الْمُنَافِقُونَ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 أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفتدون، ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم.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 المعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقاء وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نَّكِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ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 فآمن له نوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبو وأتوا والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطن إذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكم فما كان جواب قومه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 بما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إنا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 وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم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 وَمِنْهُمَّ نَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْ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 للكتاب الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلى واحد ونحن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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكِ إِذَا لَغْتَابَ الْمُبَطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحدوا بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا إنما أنا نذير مبين أولم يكفهموا أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم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 وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم tetapi mereka tidak tahu. Mereka menunggu kamu dengan berat hukuman. Dan surga itu adalah tempat yang luas bagi orang-orang kafir. Pada hari mereka akan menerima hukuman dari dan dari bawah mereka, dan yang mereka تعملون يا عبادي الذين آمنون إن أرض واسعة فإيا يفعدون كل نفس ذا اتجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبؤا انهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين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 ولئن سألتهم من خلق السماوات ولض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يوفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 وَلَيَتَمَتَّعُنَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمَنَا آمِنًا وَيُتَخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَن الظَّلَمَ مِن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثول للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدين سبلنا سبولنا وإن وإن الله لمع المحسنين